وَلَوْ أنن نَزَّلْنا إلَيْهِمُ المَدَا إِكَتَ وَكََّمَهُمُ المَوْتَ وَوحَشَرْنَا عَلَيهِم وَوحشَرنَا عَلَيهِم كُل شَيئٍ قُبلَم م كانَوا لؤْمِنوا مَا كانَوا لُؤمِنُوا إِللاا أَ يَشَ ال اللهَّهُ وَلَ أَكْثَرَهُم يجهلون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 وَِلتَصْغَاءِ لَيْهِ أَفِْدَةٌ الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخَِةِ وَليَرْضَو وَلَقْضَوهُ وَلَقتَرِفُ مَاهُمْ مُقتَرِفُون أَفَغَيير اللهَّهِ أَبَتَ غحَكَ مَووهُ وََّذ أَنزَل إلَكُم الكِتابَمُ فَ الصَّلَ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 وَإِنْ أَطَعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَن مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا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 وَإذاَا جَأَتتُمْ آيَةُم قالَاولًا نُؤ مِنَ حتىََّ قالَاالولًا النُؤ مِنَ حتىََّانُتَّ مِثلَمَا أُوتِ رسُلُ اللهَّ اللهَّهُ أَحْلَ مُحيَيثُ يَجَعلُ رسَلَة سَيُصيب الذينَ أَجرمُ صَغاضُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السماء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون